الثوابت اللي في حياتي ايه الخطوط الحمراء اللي في حياتي ابو بكر الصديق كان دايما قبل ما ينام يصلي العشوي يوتر بركعه وهو بينام يقول وحرزة وأبتغي النوافلة يعني ايه وحرزه انا احرزت الكنز وابتغي النوافل يعني انا هنام دلوقتي وان شاء الله نيتي ان انا اصحى نص الليل اصلي النوافل بتاع قيام الليل بس انا احرزت الكنز افرض انا ما صحيتش خلاص وحرزه انا احرزت الكنز اللي هو الوتر وابتغي النوافل إنما أنا مسكت الخط الأحمر في الأول حلو. إنما مش لأ فالخطوط الحمراء دي بتوصل الإنسان لله سبحانه وتعالى فأنا لازم أعلم المتدين أن يبقى له خطوط حمراء